وَطيعوا اللهَّ وَرشوا له وَل تنزَعوا فتَفشَلُ وَتَذهَبَ حُكم وَصبِوا إِ اللهه مَ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 فإما تفقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تقافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كثروا سبقوا انهم لا يعجزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ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 يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 يَا أَُّهَنَّ بقُلِّمَ فِي أَدكُ مِنَ الأسرائِيَ عَلَمِ اللهُ فِي قُل بِكُمْ خَيرَ يُؤتِكُ خَيرَ إَ عَلَمِ اللَّهُ فِي قُل بِكُمْ خَيرَي يُؤتِكُم خَيرًَا مَِّا أُخِذَ مِنْكُم وَيَغْفِلَكُم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 وََّذينَ آمَنوا وَلَمْ يُهاجِروا مَا لَكُمْ مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىَتَّ يُهاجِرُوا وَإِناسْتَ صَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَيكُم نَّصْرُ إِللاا عَلَ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم مِثَاقَ والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير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 والَّذينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَا جَروا وَجَهَدُ مَعَكُمْ فَأولائِكَ مِنْكُمْ وَأُلُ الأأَرحامِ بَعظُهُمْ أَوْلَا بِبعَعْض فيِي كِتَابِ الل إِ اللهَّهَ بِكُلِّ شيءَيئِ لم.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 إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر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 والان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم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 من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُؤْثَكُونَ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 زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ